وَكَمْ أَرْسَلْنَا من نبي فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ من نبي إِلَّا كَانُوا بِهِ يستهزئون فَأَغْلَقْنَا عَلَيْهِمْ أَعْيُنَهُمْ وَسَمْعَهُمْ وَغَشَّاهُمْ غِطَاءٌ وَظَلَمُوا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 فأشرنا به بلدة نيتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأعمال وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا عمت ربكم ثم تذكرون إذا استوتم عليه وتقولوا, وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مبين أَمِ اتَّخَذَ مِنْ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْلَفَ كُلَّ بَنِينٍ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا وَرَدَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَنَّ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 وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة رجعون بل متعة ذا أولئك حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولن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 ربك خير من يكون الناس متواحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا, سقفا من فضة عليها يظهرون 112. ولقيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكرون وزخرفا وإن كل ذلك متاع الحياة الدنيا والآخرة عند رب كريم التقين ومن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 بأس القرين، ولئن فعلكم اليوم إضلّمتم أنكم في العذاب مشتركون، ولئن فعلكم في العذاب مشتركون، تسمع الصنم أو تهدي العمر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 هي اكثر من اختها واخذناهم بالعذاب لعلهم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 117. أو جاء معه الملائكة مقترنين 118. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون انه اله واحد انعنا عليه وجعلناه مثلا وجعلناه مثلا لبني اسرائيل Wszelkie prawa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 تلك الجنة التي أرزقها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة مما تأكلون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون لقد جئناكم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 أَم يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يكتبون. قل إِنْ كَانَ للرحمن ولد، فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون الذي وهو الذي في السماء إلهه وفي الأرض إلهه وهو الحكيم العليم.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 117. لا خلقهم الله فأنا يؤفكون 118. يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصبح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون